وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم من الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ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 تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغض أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قونى إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتنكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين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 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله آلام بإيمانهن فإن لم تموهن مؤمناتهن فلا ترجعهن إلى الكفار لهن حل لهم ولاهم يحلون لهن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 ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلوا اولادهن ولا ياتون ببهتان يفترونه ولا ياتون ببهتان يفترونه بين ايديهم وانجلهم ولا يعصونك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوم غَضِبَ غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما ياس الكفار من أصحاب القبور